اللهم صل وسلم وبارك عليه فهجز العرش عرشاً وبرّ وجهك هاراً وجعل كرسيّك هيبةً السماوات أنواراً وبجت الملائكة يجد تهليلاً وتنزيهاً وشرقا فامتزل امه ترى انواعا من فخره وفضله الى الهويه كمال حميد فلما ارتدى بها الطلب باذن رب القلب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم باجرا كاسرا عامدا